122. تقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان 123. والأرض وضعها للأنام 124. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 125. والحب ذو العصف والريحام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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فاني ويبقى وجهه ربي كذل الجلال والكرم فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن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 السماء فكانت وردة كدهان فبأي ألاء؟ بَسِّمَهُمْ فَيُؤْخَذُ فِي النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ أَلَامٍ رَبُّكُمْ أَتُكَذِّبَنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ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 مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Fyhema fäkhetun och nakhlun och rumman Fab i älare rabbikuma فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم أطمث هن إن بلهم ولا وجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ متكلا على رفرف خضرو وعبقري حساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام